ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 واضرب لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كماء إِنْ من مِنَ السَّمَاءِ به بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح الرِّيَاحُ